تقرير تقرير فري جدا من بلاد قمعستان لم يبق فيهم لم يبق فيهم لا ابو بكر ولا عثمان لم يبق فيهم لا أبو بكر ولا عثمان جميعهم هياكل عضبية في متحف الزمان تساقط الفرسان عن سروجهم واعلنت دويلة الخصيان واعتقل المؤذنون في بيوتهم وألغي الأذان جميعهم تضخمت أذاهم وأصبحوا نسوان. جميعهم تضخمت أذاهم وأصبحوا نسوان. جميعهم يأتيهم الحيض ومشغولون بالحمل وبالرضاع جميعهم قد ذبحوا خيولهم وارتهنوا سيوفهم وقدموا نساءهم هديه لقائد الرومان ما كان يدعى ببلاد الشام يوما صار في الشغرافيه يدعى يهودستان الله يا زمان لم يبق في دفاتر التاريخ لا سيف ولا حفان. جميعهم قد تركوا نعالهم وهربوا أموالهم وخلفوا وراءهم أطفالهم وانسحبوا إلى مقاهي الموت والنسيان جميعهم تخمثوا تكحلوا تعطروا. كما تمايلوا أغصان خيزران حتى تظن خالدا سودان ومريما مروان الله يا جبار. جميعهم تخنسوا تكحلوا تعطروا كما يلو اغصان خيزران حتى تظن خالدا سوزان ومريما مروان الله يا زمان جميعهم موتى ولم يبق سوى لبنان يلبس كل صباح كفنا ويشعل الجنوب اعصارا واصرارا وعنفوان جميعهم جميعهم قد دخلوا جحورهم واستمتعوا بالمسك والنساء والريحان جميعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان ووحده لبنان يخفع امريكا بلا هوابة ويشعل جميعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان ووحده لبنان يصفع أمريكا بلا هواده ويشعل المياه والشطآن في حين ألف حاكم مؤامرا يأخذ هذا الفضي والأخبار هل ممكن أن يعقد الإنسان صلحا دائما مع الهوان الله؟ يا جماعة هل تطلبون نبذة صغيرة عن ارض قمعستان هل تطلبون نبذة صغيرة عن ارض قمعستان تلك التي تمتد من شمال افريقيا الى بلاد نفطستان هل تطلبون نبدة صغيرة عن ارض قمع تلك التي تمتد من شمال افريقيا الى بلاد نفط الشتان تلك التي تمتد من شواطئ القهر الى شواطئ القتل الى شواطئ السحل الى شواطئ الاحذان وسيفها تلك التي تمتد من شواطئ القهر الى شواطئ القتل الى شواطئ السحل الى شواطئ الاحذان وسيفها يمتد بين مدخل الشريان والشريان حكامها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة حكامها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة ويفقؤون أعين الأطفال بالوراثة ويكرهون الورق الأبيض والمذادة والأقلام بالوراثة ويكرهون الشعر بالوظافه واول البنود في دستورها يقضي بان تلقى غريزة الكلام في الانسان الله يا زمان <تصفيق> هل تعرفون من انا؟ هل تعرفون من انا؟ مواطن يسكن في دولة قمعستان مواطنا يحلم في يوم من الأيام أن يصير في مرتبة الحيوان هل تعرفون من أنا مواطن يسكن في دولة قمعستان مواطن يحلم في يوم من الأيام أن يصير في مرتبة الحيوان مواطن يخاف أن يجلس في المقهى لكي لا تطلع الدولة من غياه بالفنجان مواطن يخاف أن يقرب من زوجته قبيل أن تراقب المذاحث المكان مواطن يخاف أن يجلس في المقهى لكي لا تطلع الدولة من غياه الفنجان مواطن يخاف أن يقرب من زوجته قبيل أن تراقب المباحث المكان مواطن أنا من شعب قمعستان أخاف أن أدخل أي مسجد كي لا يقال إني رجل يمارس الإيمان أخاف أن أدخل أي مسجد كي لا يقال إني رجل يمارس الإيمان كي لا يقول المخزر السري إني كنت أتلو سورة الرحمن الله يا زمان. هل تعرفون الآن ما دولة قمعشدان هل تعرفون الآن ما دولة خمعستان تلك التي ألفها لحنها أخرجها الشيطان تلك التي أهم مصابراتها حقائب جلديه مصنوعة من جسد الإنسان هل تعرفون هذه الدويلة العجيبة حيث دخول المرء للمرحاض يحتاج إلى قرار والشمس كي تطلع تحتاج إلى قرار والديك كي يصيح يحتاج إلى قرار والنهد كي يدور يحتاج إلى قرار ورغبة الزوجين في الإنجاب تحتاج إلى قرار وشعر من أحبها يمنعه الشرطي أن يطير في الريح بلا قرار ما أرد الأحوال في دولة خمسة، حيث الذكور نسخة عن النساء، حيث النساء نسخة عن الذكور، حيث التراب يكره الغذور، وحيث كل طائر يخاف من بقية الطيور، وصاحب القرار يحتاج إلى قرار تلكا. في الأحوال في دولة قمعستان. الله يا جمال. يا اصدقائي انني مواطن يسكن في مدينة ليس لها سكان. يا اصدقائي انني مواطن يسكن في مدينة ليس بها سكان. ليس لها شوارع ليس لها أرصفة ليس لها نوافذ ليس لها جدران ليس بها جرائد غير التي تطبعها مطابع السلطان عنوانها أخاف أن أبوح بالعنوان كل الذي أعرفه أن الذي يخوده الحظ إلى مدينة يرحمه الرحمن يا أصدقائي ما هو الشعر إذا لم يعلن العصيان وما هو الشعر إذا لم يسقط الطغاة والطغيان وما هو الشعر إذا لم يحدث الزلزال في الزمان والمكان وما هو الشعر إذا لم يخلع التاج الذي ينبسه كسراء وشرواء من أجل هذا أعلن العصيان من أجل هذا أعلن العصيان باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النعار وما هو الفارق بين الغصن والعصور وما هو الفارق بين الورد والمنثور وما هو الفارق بين النهد والرمالة وما هو الفارق بين البحر والزنزانة وما هو الفارق بين القمر الاخضر والقرنفل وبين حد كلمة شجاعة وبين حد المقفلة من اجل هذا اعلن العصيان باسم الملايين التي تساق نحو الذبح كالقطعان باسم الذين انتزعت اجهانهم واقتلعت أثنانهم وذوبوا في حامض الكبريت كذدان باسم الذين ما لهم صوت ولا رأي ولا لسان سأعلم العصيان من أجل هذا أعلم العصيان باسم الجماهير التي تجلس كالأبقار تحت الشاشة الصغيرة باسم الجماهير التي يسقونها الولاء بالملاعق الكبيرة باسم الجماهير التي تركب كالبعير من مشرق الشمس إلى مغربها تركب كالبعير وما لها من الحقوق غير حق الماء والشعير يا اصدقاء الشعر يا اصدقاء الشعر اني شجر النار واني كاهن الاشواق والناطق الرسمي عن خمسين مليون من العشار على يدي ينام أهل الحب والحنين فمرة أجعلهم حمائما ومرة أجعلهم أجار ياتمين يا اصدقائي إنني الجرح الذي يرفض دوما صلفة السكين.